صل يا ربي على خير البشر وعلى البضعة وال. عشر صفوة في الارض اوتاد الرجاء وهم انوار قدس في السماء سيما من هو خير الانبياء رفع الله به عليا مظر كل سر اوضح الله له وعليه الوحي قد أنزله مرسل رب العلا أرسله رحمة للناس يهدي من كفر صل يا رب على خير البشر وعلى البضعة والإثن عشر صفوة في الأرض أوتاد الرجاء صفوة في الأرض أوتاد الرجاء وهم أنوار قدس في السما سيما من هو خير الأنبياء رفع الله به عليا مضر كل سر أوضح الله له, له وعليه الوحي قد أنزله مرسل رب العلى ارسله رحمه للناس يهدي من كفر يوم لبى دعوه الموت الامين قام في الامر امير المؤمنين كوكب التقوى امام المتقين سيف حق وبه الحق تصر خصه الله بفضل لن يرى مثله بين جحاجيح الورى حيدر أفضل من فوق الثرى بعد طاها وبه العدل ظهر صل يا ربي على خير البشر وعلى البضعة والاثني عشر ما رأت عين له كفوا أحد من نساء ما عين له كفوا أحد من نساء الخلق طرًا ما وجد غير من شرفها الله الصمد تلك أم العترة الطهر الغرر فاطم ما سرها ما شأنها سرها قد فاق ادراك النهى هي بنت المصطفى وهو ابنها شمس قدس زبرجت ضوء القمر انجبت بنت الثريا كوكبا ذلك الصبط الذكي المجتبى بحر جود موجه مانوبا فاضى إحسانا وبالفضل زخر صل يا ربي على خير البشر وعلى البضعة والإثنى عشر وإذا ما سائل قال بمن شيد ركن العدل قلنا بالحسن علم طهر سري مؤتما ذكره في جبهة اللوح استقر لحسين الصبط صنو وشقيق هو زهر وأخو الزهر الرحيق لهما في ظلمة الدرب بريق شاخص يقتاد من ضل الأثر ذا حسين قلت أنعم بالحسين ذا حسين قلت أنعم بالحسين فهو الكوكب وابن القمرين وله إطلالة في المشرقين في نفوس الخلق والأفق انتشر صل يا ربي على خير البشر وعلى البضعة والإثني عشر